أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما ومن السماء مما من إنفخ يابه الأرض فأخيابه بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح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 فَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ ما لا